فمعنا هذه الليلة اخواني الكرام الحديث الثاني من شرح هذه الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك الذي اعتنى به العلماء واعتنوا بتدريسه وبتحفيظه وبيان ما جاء فيه من الأحاديث العظيمة جدا فحري بناء اخواني الكرام أن نعتني ب. هذه الأربعين النووية للامام النووي وهي اثنين وأربعين حديثا اثنين وأربعين حديثا وسميت بالأربعين النووية تجوزا وإلا فإنها أكثر من أربعين وتسمى يعني مشهورة بالأربعين النووية تجوزا لأن العرب لا تلتفت إلى الكسر لا تلتفت الى الكسر إحدى وعربعين وعربعين فتسمي كل ذلك بالأربعين وبعض العلماء زاد على هذه الأربعين كالحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث التي ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أصل هذه الأحاديث التي اختارها رحمه الله تعالى اختارها على أنها جوامع جوامع تتعلق بجوامع كلم تدور عليها أمور عديدة من الدين فمنها ما يتصل بالإخلاص منها ما هو في بيان الإسلام وأركانه منها ما هو في بيان الإيمان وأركانه منها ما هو في بيان الحلال والحرام من هذه الأحاديث ما فيه بيان الأداب العامة ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله عز وجل وهكذا في موضوعات الشريعة جميعا فهو حرص الإمام النووي رحمه الله تعالى على أن يجمع أحاديث عليها مدار الإسلام ويحتاج إليها أهل الإسلام وتدخل في مواضيع عديدة جدا من الدين تدخل في مواضيع عديدة جدا من الدين ولذلك ذكر هذا في مقدمته رحمه الله تعالى مقدمة التي مرت معنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال وقد صنف العلماء هو لم يأتي بشيء جديد قال وقد صنف العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات العلماء صنفوا من قديم الزمان كانوا يعتنون بجمع الاحاديث التي عليها مدار الإسلام التي عليها الاداب العامه التي عليها القواعد الفقهيه مسائل تدخل في ابواب كثيره جدا من من الفقه والدين والعلم والتوحيد والعقيدة الصحيحة كالأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات والحديث الأول حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات وهو الحديث الأول الذي مر معنا سابقا فهذا يدخل في كل أبواب الدين تقريبا لأنه يتعلق بالأعمال الباطن يتعلق بالإخلاص يتعلق بالإخلاص إنما الأعمال بالنيات فماذا تقصد أنت؟ بعملك، فلذلك ذكره رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب بين أن السبب لتصنيفه لهذا الكتاب اقتداء بالعلماء الذين سبقوه حيث ألفوا في هذا الباب ما لا يحصى كما قال هو من المصنفات رحمه الله تعالى وذلك قال في مقدمته قال وقد استخرت الله جل وعلا في جمع أربعين حديثا اقتداءا بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وهكذا دائما العلماء تجدهم يمشون على من سبقهم لا ياتون شيء من عند انفسهم الذي يأتي شيء شيء جديد اعلم أنه على شفهلك نسأل الله العافية العلماء رحمه الله تعالى قد بينوا وتكلموا في كل المسائل وغير ذلك فما من عالم يأتي من بعدهم إلا وعالة عليهم إلا وعالة عليهم لكن العلماء يختلفون رحمه الله تعالى في فهمهم في علمهم في طريقتهم في أسلوبهم في بيانهم للناس العلم، في إيصال هذا العلم للناس لا غير ذلك فيختلفون في مرتبة العلم وإلا العلم فإنه محفوظ موجود العلم قال الله قال رسوله قال الصحابهم، هم اولو العرفان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلذلك هو قال رحمه الله تعالى أنه اقتدى بهؤلاء الأئمة الأعلام ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع قال وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها قال وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا قال مشتمله على جميع ذلك أراد ان يجمع حديث تشتمل على كل هذه المسائل التي تدخل في علوم الشريعة رحمه الله تعالى وكل حديث قال قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين فهذا ينبهنا على أمر عظيم أن ينبغي علينا إخوان الكرام نعتني بكل حديث من الحديث ولا نمر الحديث لو قد فهمنا الحديث إذا فهمت الحديث قد فهمت الشطر كبير من الدين حديث واحد إذا فهمته يسهل عليك فهم أمور عديدة جدا من الدين ويفتح لك أبواب ويفتح لك أبواب العلم وإذلك اعتنوا العلماء باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واليوم بإذن الله عز وجل معنا حديث الثاني حديث الأول من من, من الذي روى الحديث الحديث الأول عمر الخطاب رضي الله عنه من أخرج الحديث من هما البخاري ومسلم البخاري قبل مسلم البخاري ومسلم لذلك رحمه الله تعالى ذكر يعني امتدح هؤلاء العلماء في تخريجه رحمه الله تعالى الحديث الثاني الذي معنا هذه الليلة كذلك لعمر كذلك لعمر هذا الحديث كذلك لعمر بن الخطاب وذلك قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا عندكم أيضا عندكم أيضا موجودة مش موجودة عندي هذا الشيخ صالح فوزا الذي بين ايدين من حربانية والا فهي موجودة في غالب النسخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال أيضا لأنه الحديث الأول كذلك جاء عن طريق عمر رضي الله عنه لذلك قال أيضا هذا الحديث المشهور بحديث جبريل رواه عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سود الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه, ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبته ووضع كفيه على فخذي. وقال يا, محمد حتى وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان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 فهذا حديث عظيم هذا الحديث حديث عظيم كما قلنا معنا شرح الشيخ الدكتور العلامة شيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى كتابه شرحه الموسوم بالمنحه الربانية في شرح الأربعين النووي وموجود على على النت فهذا الحديث حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان وبين فيه الإحسان وبين في شيئا من علامات الساعة وهذا الحديث بين الدين كله وأن الدين مراتب والناس ليسوا على حد سواء في الدين فالناس ليسوا على حد سواء في الدين كما بين في هذا الحديث منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن وهذه مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض إلا أنه لا بد من أحد هذه المراتب حسب الاستطاعة فلذلك جاء في هذا الحديث بيان لهذه الأركان العظيمة جدا وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم سموه بأم السنة سموه بأم السنة هذا الحديث معروف بأم السنة كما أن في القرآن يعني في القرآن أم القرآن ما هي ما هي أم القرآن؟ الفاتحة، آه؟ الفاتح. هذا الحديث العلماء يقولون أم السنة يسمونه أم السنة. لماذا يسموه أم السنة؟ لأن كل السنة تعود إليه. كل السنة تعود إليه. في بيان العقيدة والعقيدة مبنية على أركان. مبنية على أركان الإيمان الستة في بيان الشريعة. وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة في كذلك ذكر للغيبيات والأمارات بل قبل ذلك هذا الحديث فيه ذكر كذلك للآداب ولآداب وللآداب والسلوك والعبادة إلى غير ذلك مما يحتاج الإنسان في إصلاح قلبه والتوجه إلى الله عز وجل بذكر الإحسان في ذكر. في ذكر الساعة وأماراتها وهذا كله نوع من من ذكر الأمور الغيبية والدلالات على ذلك كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الحديث فيه جل جل السنة ولذلك العلماء سموه بام السنة سموه بام السنة نعم ففي بعض الآيات أو بعض السور او بعض الأحاديث التي تكون جامعة لكل هذه الأمور كما أن قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال طائفا من مفسر السلف أن هذه الآية جمعت أحكام الدين كلهم آية جمعت أحكام الدين وجمعت جميع أصول الأحاديث يعني وجمعت جمع الأصول في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية هكذا قال جمعنا السلف في هذه الآية التي في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعذكم لعلكم تذكروا ذلك كان بعض السلف يختمون خطبهم بها كما صح عن عمر بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يختم الخطب يقول إن الله يأمر لكن العلماء نهوا عن المحافظة عليها أنا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختتم خطبته بهذا ولذلك تجد في زماننا هذا عدد من العلماء يختتمون خطبهم بهذه الآية لأن جامع الديني كل كلهم يقتدون يعني ببعض ما جاء عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز أو غيره من, من كان يختتم خطبه بهذه الآية فإذا هذا الحديث اخواني الكرام هذا حديث معروف عظيم أم السنة وهو حديث جبريل وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه نعم وقد جاء في الصحيحين مختصرا ليس به... بهذا الطول هذا الطول لم يروه إلا مسلم عن عمر فهو من غرائب الحديث كما يقول العلماء رحمه الله تعالى نعم <تصفيق> فاذا هذا الحديث اخواني الكرام جمع مراتب الدين الإسلام الثلاث الاسلام والإيمان والإحسان ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال ماذا قال ي... يعلمكم دينكم فاذا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام والإيمان والإحسان مع أن... الاسلام والإيمان والإحسان كله يدخل في مسمى الدين في مسمى الدين الذي هو الإسلام وهنا العلماء رحمه الله تعالى إيه إيه يعني انطلاقا من, من هذه القواعد وغير ذلك ذكروا قواعد رحمه الله تعالى جليلة مهمة من هذه القواعد قالوا أن الاسم العام قد يكون كالإسلام الاسم العام قد يندرج به أنواع, أنواع منها أن الاسم العام قد يندرج فيه أنواع من من, من هذا الاسم العام. يندرج فيه أنواع. يعني لما نقول نحن الإسلام. الإسلام تدخل في هذه المراتب الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. فهو اسم عام وتندرج تحته تحت هذا الاسم العام تندرج امورا عديدة وأنواع كثيرة جدا. فالإسلام منه الإسلام منه الإسلام ومنه الإيمان ومنه الإحسان. وهذا يسهل علينا فهم أمور كثيرة جدا في فهم الشريعة بصفه عامه عام لأنه قد يكون أحد, أحد أقسام اللفظ هو اللفظ ذاته يعني الإسلام هو أحد أقسام الإسلام هو أحد أقسام الإسلام وهذا له نظائر يعني عديدة جدا في, في, في دين الله عز وجل وغير ذلك مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى فإذا الإسم العام قد يشتمل على أنواع من هذا الاسم العام كما في هذا الحديث الذي بين العلماء رحمه الله تعالى وذكروا هذه الأقسام وذكروا هذه الأقسام. نعم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ان الصحابه رضي الله عنهم من عادتهم من كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاه والسلام نبينا عليه الصلاه والسلام كان يجلسهم ويجلس مع في المجالس ليس بمتكبر ولا براد للناس أو لا يدخل عليه الا هو فلان وفلان من الناس بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس معه الفقير والغني وصاحب الحاجة وتاتي المرأة تسال عن أمورها ويجلس معه الصغير والكبير وغير ذلك من الناس هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يجلس إلى صحابته رضي الله عنهم أجمعين والصحابة كانوا يحرسون على على أن يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألون عن أمور دينهم ودنياهم وفي جلسة من جلساتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم رجل هذا الرجل وصف بهذه الصورة العجيبة في صورة عجيبة الصحابة لم يكونوا يلفون هذه الصورة لم يكونوا يألفون كما قال إذ علينا رجل ما هي صفاته قال شديد بياض الثياب هذه التي تعجب منها الصحابة أولا قال شديد سواد الشعر سنعرف لماذا فوصفوا بهذه الأوصاف قال لا يرى عليه أثر السفر هذه الهيئه التي جاء بها لا يرى عليها اثر قالوا ولا يعرف منا احد عجيب امر عجيب جدا ولذلك هذا من العجائب لان لو كان من أهل البلد لا عرفوه قالوا لا يعرف منا أحد هذا اولا ما يعرف احد فدل على ماذا على انه من خارج البلد لانه لو كان من اهل المدينه لعرفه الصحاب. لعرفه الصحابة رضي الله عنهم ثم الصفة الثانية قال وليس عليه أثر السفر يعني واحد من بعيد ليس عليه لا غبار ولا أوساخ ولا شيء ليس عليه صفة من صفات المسافرين وليس عليه أثر من أثر السفر لأن العادة أن المسافر يكون يأتي شعتا أشعة أشعت أغبر كما قال نفس الحديث قال أشعة أغبر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر سيتم على الحديث إن شاء الله فالسفر يقتضي ماذا؟ أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو بهندامه أو بجسمه فهذا الرجل أولا ليس مواطنا غريب ثم لا يظهر عليه علامات السفر ليس مواطنا لأنهم لا يعرفونه وليس عليه علامات السفر ليس عليه علامات السفر وذلك في في اخر الحديث هذا النبي بين لهم من هذا الرجل ان عمر جاء بعد الروايه انه تبعه عمر تبعه رضي الله عنه. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده فلما رجع الى النبي عليه الصلاه قال يا يا عمر تدري من الساعي قال الله ورسوله اعلم تبعه ما وجده فقال يعني هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم الله اكبر فهو جبريل اذا جاء معلما جاء معلما ومتعلما نعم فهذه الصفات التي ذكرت في هذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن في هذا مدح في هذا مدح الصفات التي ذكرت فيها مدح لأن الصحابة ذكروها على ذكروها رحمه الله تعالى رضي الله عنهم على ذكروها مدحا ذكروها مدحا إحدى احداهما احدى هذه الصفات مكتسبة احدى هذه الصفات ذكروه بصفتين احدى هذه الصفات مكتسبة والاخرى جبلية انا في شيء جبلي يعطيه يخلق معك الله عز وجل يعطيه لك من الولاء كما قال الصحابي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال ان فيك خصلتان يحبهم الله جل وعلا الحلم و والوانا او في في في روايه اخرى الحياء الى يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال له قال النبي عليه الصلاه والسلام اخلوقين جبلت عليهما ام اكتسبتما قال بل جبلت عليه الله اكبر فدل على ان الله عز وجل قد يجبل بعض الناس على امور منها الحياء منها الخلق منها امور يعني قد تكون في بعض الناس وما تكون في في بعض الناس ولذلك العلماء قالوا في في مد في مدحهم لهذه الصفة إحداهما مكتسبة والأخرى قالوا جبلية أما شده شده سواد الشعر هذه جبلية ولا مكتسب جبلية هذه شدة سواد الشعر رعت السواد شديد في الشعر فهذه جبلية من الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صبغ الشعر بماذا؟ بالسوال بالسوال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبغ الرجل رأسه بالسواد قال تجنبوا السواد فالواحد أراد أن يسبغ شعره أو لحيته كما هي السنة أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يختضب بالحناء أو الكتم أو يخلط بينهما نعم والكتم فيه شيء من السواد فيه شيء من السواد لكن ليس هو السواد الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا أولا ولذلك لما أتي به كما عند الإمام مسلم بأبي قحافة أبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة كان رجل كبير جدا فأسلم يوم الفتح فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال, قال, قال جابر رضي الله عنه قال ورأسه ولحيته كالتغامه بياضا كل بياض بياض في بياض ما ترى شيء, يعني شيء فيه سواد فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد فهذا سنة قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد فلو يقول الشيخ بالعثيميل فلو أن الإنسان أخذ شيء من السواد وخلطه بلون آخر وأعطاه لون أدهم ليس بلون السواد لا شيء بذلك المهم أن لا يكون سواد خالص هذا المنهي عنه كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا المسألة الأولى الثاني شدة بياض الثياب فصيق هذا الحديث يقتدي ماذا؟ مدح هذه الصفة انه قال شديد بياض الثياب فمدحوه يعني هذا شيء فيه مدح شديد بياض الثياب فهذه صفة مدح ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يلبس الثياب البيض صلى الله عليه وسلم وبل أمر عليه السلام بتكفين الموت فيها صلى الله عليه وسلم قال كفينوا موتاكم في الثياب البيض صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام قد جاء في حديث يعني رواه الترمذي رحمه الله تعالى الطبراني والبيهقي حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا في ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم قال وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم نعم فاذا هذه الصفات لا يرى عليه اثر السفر يعني لا يعرفونه و شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب يعني ثيابه نظيفه جدا فرجل غريب ليس عليه اثر السفر ما عليه غبار ولا شيء ثم ملابسه نظيفه جدا في بياض ف فلذلك الصحابه رضي الله عنهم تعجبوا قال لا يعرفوا مننا أحد ما في أحد يعرفه ما في أحد يعرفه ولذلك قال العلماء أن هذا من العجائب وأن هذا من العجائب ولذلك هذا الحديث فيه كذلك أن جبريل عليه السلام لم يأتي على هيئة الحقيقية. التي خلقه الله عز وجل عليه وإنما جاء على هيئة رجل وكان في الغالب جبريل إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يأتي في صورة رجل في صورة رجل لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك بنو آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحش منه وهذا الغالب لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورة الحقيقية إلا في في, في موضعين عند نزول الموت هنا يرى الملائكه عند, عند نزول الموت أو العذاب عند نزول الموت أو العذاب فإن الإنسان يرى هنا يصبح في عالم آخر لا فلذاك تجد الميت يتبع بعينيه أو ينظر إلى ما لا ننظر لأنه خلاص خرج من هذه الدنيا واصبح في عالم الغيب اصبح في عالم غيب عالم الآخرة هنا الملائكة يأتي ملك الموت ويأتي معه ملائكة فيخرجها ملك الموت أولا يخرج هذه الروح ثم بعد ذلك الملائكة من معه ويعاونه يأخذونها ويتكفلون بعد ذلك بهذه الروح, بهذه الروح فإذا نزل الموت أو العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكة على صورتها الحقيقية كما قال الله عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فهنا عند الموت يرون الملائكة أما إذا جاءوا في حالة الأمن ما في موت ولا عذاب فإنهم يأتون بصورة مألوفة للناس والله عز وجل أعطاهم هذه القدرة والله قادر على كل شيء الله عز وجل أعطاهم هذه القدرة على التصور بصورة مختلفة ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها الا مرتين الا مرتين المره الاولى في في بطحاء مكه في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب صلى الله عليه وسلم وادى القوم فراى عليه الصلاه والسلام جبريل في الافق هنا على صورته الملكيه فجاء يطمئنه ويصبره على ما يلقاه المره الثانيه راى جبريل في صورة صورة الملكية ليلة المعراش عند سدرة المنتهى كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أما في بقية الأحوال فكان جبريل يأتي إلى الرسول عليه الصلاة في صورة رجل من أحسن الرجال, من أحسن الرجال وقد جاء في روايات عديدة أنه كان يأتي في صورة رجل يسمى دحياء الكلبي دحياء الكلبي نعم والله تعالى ف فقال شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر يعني مدحوا الصحابه لأن هذه صورة جميلة صورة جميلة الثياب نظيفة نقية كذلك شعره شديد السواد شعره سديد الشواد ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى قال وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمع وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة لأن جبريل قال جاء معلما ومتعلما يعني جاء متعلما فتأدب بآداب المتعلم وجاء معلما لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم غيره وهذا ما يسميه العلماء بعضهم يسمونه بسؤال العارف قد تسأل سؤال للعالم أنت تعلم الجواب لكن لماذا تسأل لتعلم غيرك ترى مثلا خلل عند الناس وهذا العالم لا يعرف مثلا ما عند الناس من خلل أو معاصي أو اثام أو غير ذلك من المخالفات فتأتي أنت وتسأل تقول يا, يا شيخ عندي سؤال لو تكرمتم كذا وكذا فتسأل وأنت تعلم الجواب لكن أردت بسؤال ماذا؟ أن تفيد غيرك من الناس تعلم غيرك من الناس وهذا ما يسمونه بسؤال العارف أنت ما أردت بسؤالك أن تعرف الجواب وإنما أردت بسؤالك أن تفيد غيرك من الناس وهذا من الفقه بما يكون شيء عظيم جدا هذا فيه الملفع للناس إرادة الفائده احيانا قد تقول هؤلاء الناس عندهم كذا وكذا والله لو نصحتهم وكلمتهم غير ذلك دل... الناس قد لا تسأل لكن تس... تسألك كانك أنت من يريد الجواب وأنت تريد أن تعلم غيرك من الناس فإذا سألت فكا يكون الجواب عام لكل الناس ولذلك جبريل جاء معلما ومتعلما متعلما علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مجلس العلم إخوان الكراء ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا الكتب في مجالس العلم العلماء ألفوا الكتب في ادب العالم والمتعلم ألفوا الكتب فقط في مجالس العلم كيف يعني يتعلم الانسان اذا أراد أن يتعلم كيف يتأدب بالاداب وهذا كله نحن نتعلمه لماذا حتى اذا جلسنا امام العلماء او شيء نكون عالمين بهذا الادب حتى لا يجد ذلك العالم شيء في نفسه فتحرم بذلك العلم فلذلك جبريل جاء فعلمهم هذه الآداب كيف يجلسون مجلس العلم مجلس وقار واللقاء بالرسول عليه الصلاه والسلام من أعظم اللقاءات ينبغي للإنسان أن يتأدب قال العلماء وهذا فيه أن لقاء اللقاء مع العلماء أن يعتني الإنسان باداب المجلس عند لقاء العلماء أو في مجالس الذكر والعلم فينبغي أن يكون له استعداد واجلال العلماء بالكيفيه المطلوبة. لأنك إذا لم تجد العالم وتحترمه وتحترمه لم تستفيد من علمه لم تستفيد من علمه. وهذا مسألة مهمة جدا. نذكرها لماذا حتى نتعلم؟ نذكرها حتى نتعلم مثل هذه الأمور. لأن جبريل لما جاء قلنا جاء معلما ومتعلما متعلما من جهة ماذا؟ من جهتي الهيئة والسؤال والأدب هذا يعلم غيره كيف يتأدبون يتأدبون عند سؤالهم يتأدبون عند جلوسهم يتأدبون في مجالسهم ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعدهم فنحن وصلنا الحديثات وصلنا للصحابة نقلوه رضي الله عنهم وانظر إلى الطريقة التي ذكرها عمر رضي الله عنه قال فأسند ركبتي إلى ركبتي سبحان الله الضمير الأول رجع إلى جبريل قالوا يعني هنا قال فأسند ركبتي إلى ركبتي الضمير الأول فأسند ركبتي الضمير رجع إلى جبريل والضمير الثاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتي إلى ركبتي يعني جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وضع ركبتي على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم أمام ركبتي النبي عليه الصلاة وهذا قال العلماء فيه القرب من العالم والمسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤال يعني بدون رفع للصوت وإذاء ورعونه وغير ذلك مما قد يؤذي الناس والحاضرين وقد لا يفهم الجواب اصلا. قد يأتي عند ويقول يا شيخ يا كذا بعكس الذي يكون قريب من العالم ومن الشيخ فيسأل عن مسألته فيسأل عن مسألته فلذلك جاء به القائل قال ف قال فاسند ركبتيه لركبتين جلس فجعل ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضع كفيه على فخذيه هذا للعلماء رحمهم الله في تفسيرات العلماء ذكروا تفسيران قال ووضع كفيه على فخذيه هذا في تفسير أهل العلم الأول قالوا ووضع كفيه يعني جبريل هو الذي وضع كفيه على فخذيه على فخذيه يعني جبريل وضع كفيه على فخذيه والثاني قالوا ووضع كفيه على فخذيه يعني جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تفسيران للعلماء تفسيرال لأهل العلم رحمهم الله تعالى نعم و. وفي هذا أداب لطالب العلم، قال الشيخ صالح فوزان منها أولا أنه يتجمل في هيئته وصورته ثانيا أن يجلس أمام المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم ويعرض عنه ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره لألا تفوته فرصة التعلم وهذا نحن نذكره نتعلم منه حتى إذا جلسنا مجالس العلماء فالواحد يستفيد ويحصل بركة هذه المجالس ولذلك قال فاسند ركبتيه إلى ركبتي كما كما وضحنا وكما مر معنا لانه هذه يدل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم بهدوء مع النبي وسلم والنبي اذا خاطبه اجابه فانه يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم إذا جلسوا اقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليتلقوا عنه العلم ولذلك قال ووضع كفيه على فخذيه وبعد ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفد من هذا إخوان الكرام نحن نذكر هذا إحنا نسمع علماء ولكن نذكره للإخوة حتى إذا جلسوا مجلس العلماء نتعلم هذه حتى لا ينكر علينا أحد او يقول بعض, بعض الناس يقول هذا لا يعرف الآداب وغير ذلك من الأمور هذه مسائل العلم علينا أن نذكرها لماذا لأنها من مسائل العلم التي جاء بيانه في الأحاديث وجاء بيانه في دين الله عز وجل فهي من العلم إذن وذلك قال العلماء أنه يستفاد مما ذكر في مقدمة هذا, هذا الحديث أن طالب العلم ينبغي أن يكون مهيئا نفسيا مهيئا, مهيئاً. يعني لنفسه كذلك مهيئا المسؤول للإجابة على سؤاله بماذا في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منهم وهذا نوع من الأدب هذا نوع من الأدب العظيم جدا وذلك جبريل علمهم, يعني علمهم هذا علمهم هذا فسؤال الطالب طالب العلم للعالم وسؤال المتعلم لطالب علم هذا السؤال له الأثر في قبول العلم يعني العالم على حسب كيف سألته فتجد إما منشرح الصدر أو غير منشرح الصدر يعني تأتي العالم يا شيخ إيش, المس... ايش تقول هذه في هذه المسألة ثم انت واقف او تضع... تسند يدك عليه او تكلم بهي لا يجوز خلاص لا يكلمك يعطيك كلمة لانه لا لي... يجد في نفسين شرح للصدر ما, ما عجبته يعني بطريقة سؤال بعكس لما تأتي متادبا وتسأل وغير ذلك وباحترام فسيح جن الشيخ حتى أنه يعطيك المسألة الأولى والثانية فينشرح صدره معك فتكون أنت ضيعت على نفسك العلم وهذا كان معروف جدا كان بعض العلماء يجعلون في كان أحد العلماء يجعل في باب بيته كلم سيدي اسمه فكان إذا جاء الطلبه هجم عليهم الكلب فلا يصبر على هذا الكلب إلا الطالب الذي فعلا يريد أن يتعلم فاليوم غادر غادر حتى, حتى هذا الكلب يعلم هذا هذا الطالب فلا يعد بالنسبة له غريب فهنا يعلم هذا العلم أن هذا الطالب يصبر ويريد أن يتعلم وكان الأعمش من أشد العلماء يعني في سيرة رحمه الله تعالى مع الطلاب وكان يقول لهم كان يقول لهم لو تركتم مجلسي من أجل شدتي ما تعلمتم لن تتعلموا الاعمش وما أدركه الأعمش رحمه الله تعالى كان في عيني عمش وكان أعمى رحمه الله لا يرى فكان شديد على طلابي بل كان إذا جلس الواحد بجانبي كان يتفول حتى لا حتى يقوم لا يجلس حتى يتأدب يجلس أمامه ما يجلس بجانبي إذا شعر بأحد منهم أو غير ذلك ف. احيانا العالم قد تكون في شدة قد تكون في شدة ولكن لمصلحة الطالب ما عندك خيار تصبر على شدته لتتعلم لا تقول شدة هذا عالم هذا فيه لا العالم هذا عنده علم فإذا رأت تتعلم تصبر على شدة تصبر على شدة والله من تستطيع تتعلم إلا إذا صبرت على شدة العلماء رحمه الله تعالى يريدون الخير من الله عز وجل مخلصين بس غرضهم أنهم يداهنون الناس أو يريد شيء من عند الناس أو غير ذلك وانما يريدون وجه الله الدار الاخر وقد يحصل لهم ما يحصل لهم من مما يحصل للناس لكن العالم احيانا قد تجد يدرس صباحا ومساء في الليل في النهار يقوم الليل يصوم النهار احيانا تجد متعب او غير ذلك فتاتيه في وقت غير مناسب او في وقت تجد انه منشغل او انه لا يعطيك في, في, في يعني لا يعطيك جوابا أو لا يعطيك وقتا إلى غير ذلك فالواحد عليه أن يصبر ويصبر ويصبر حتى يتعلم شوف فقط في علوم الدنيا لما الواحد يريد أن يتخرج ويأخذ الدكتوراه واحيانا قد تقع مع إنسان نسال الله العافية صعب ما يريد أن يعطيك حتى الشهادة هذه فتجي أنك صابر عليه تصبر على كثير من الأمور تقول أهم شيء أخذ الشهادة وتخلص منه وما تخالف له أمر وما تخالف له مسألة وتجد أنت معه يعني لي غير ذلك بل أ بعضهم نسأل الله السلام قد يستغل يستغل هؤلاء الطلاب يعني بشهادة الدكتور غير ذلك لي لأغراض شخصية تعرف بعض الإخوة بشهادة دكتورة يرسلهم هذا يرسلهم لل يرسلهم للأسواق لأشياء غير ذلك والله يحكي بعض الإخوة يرسل يقول تشتري لي أشياء تشتري لي أغراض تأتيني بأشياء فيستغل هذا الأمر وهو مسكين الطالب ما يستطيع إلا أن يأتبر بالأوامر لأنه يريد الشهادة وإلا ضاعت عليه الشهادة أو قد يؤخره السنوات والسنوات والسنوات فما بلك بدين الله عز وجل فالعالم ما ليس العالم كذلك إذا أراد من أراد أن يتعلم فعليه أن يتأدب بهذه المجالس ولذلك كان علماء السلف كانوا احيانا ينشطون نشاطا عجيبا لبعض تلاميذهم فيعطونهم وبعضهم لا ينشطون له فلا يعطونه شيء ينشط لبعض التلاميذ ولا ينشط لبعض الآخر وذلك قال العلماء وذلك راجع إلى حسن أدب طالب العلم أو المتعلم فإذا كان كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته في كلامه في سؤاله كان ذلك أوقع في نفس المسؤول كان اوقع في نفس المسؤول فيحرص في ويتهيأ نفسيا لجوابه لأن كما يقول العلماء من احترم احترم من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه فهذا فيه بيان أننا نتأدب جميعا مع العلماء بهذا العذب لسألنا العلماء وجنسنا مجلسهم فلابد أن يكون هناك هذا الأدب أما الملاحظ يعني عند عدد من طلاب العلم وهذه بس ذكر العلماء يشتكون منها بعض المتعلمين أنه إذا سأل العالم فيسأل العلم بندية كانه ند له أو كان يعلم أكثر منه غير ذلك فلا يسأله على أنه يستفيد وإنما يسأله لماذا كان يريد أن يوجهه أو أنه ند له إلى غير ذلك وهذا كله ليس من الأدب الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الطالب إذا سأل يريد أن يستفيد ولو كان يعلم المسألة كما قلنا وهذه الآداب ذكر العلماء في كتب أن لها أثر على نفسية العالم لها أثر أو المجيب فإنك تريد أن تأخذ منه العلم وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليك يقبل عليك وسبحان الله هذه المسألة تدل على ماذا شوف لذلك تجد العلماء عندهم خواص وبعضهم يقول كيف هؤلاء قريبين العالم وخواص هذا هذ العالم لغير ذلك هذه الخصوصية راجع إلى ماذا؟ هذه الخصوصية راجع إلى هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه مما جعل شيخه يثق فيقدم فيقدمه يجلس يدخل في أي وقت للبيت يأتي في أي صلاة يأتي لمجالس العلم بل يعلمهم في بيته ويعلم في مجلسه ويعلم في درسه فيعطيه العالم من العلم ما لا يعطي لغيره وذلك تجد كثير من خواص العلماء أنهم لا يدرسون فقط في المساج بل يدرسون مع العالم في بيته ولا يدخل في في إلى بيته إلا هؤلاء الخواص كيف وصلوا لهذه هذه الدرجة بسبب هذا إخواني لأنه وصل بسبب أدبه وحرصه على التعلم وحرصه على تأدب مع شيخه وتجد أن هذا الشيخ ينشرح لهذا الطالب ويزكيه ويمدحه لأنه يعرفه أصبح يعرفه كابنه ويثق فيه ويحكي لهم من تجاربه الشخصية ومن حياته إلى غير ذلك من من الأمور وذلك العلماء تجد يقول قال لي شيخي حدثني شيخي يعني كانوا يجلسون مجالس خاصة مجالس خاصة يقول سمعت شيخي قال لشيخي إلى غير ذلك تجد العلماء يكتبون هذا لماذا؟ لأنهم كانوا من خواص التلاميذ هذا كله خذ من ماذا؟ فقط من هذه الهيئة التي جاء جبريل فعلمنا إياها الله أكبر طارت فجبريل لما جاء علمنا كل هذا فنحن نتعلم ونحن احيانا أرى بعض الإخوة كذا قد يعني يجلس مجلس غير لائق أو غير ذلك نحن لسنا كما قلنا علماء لكن المجلس له أداب حتى الـ الـ الإخوة إذا جلسوا كانوا عند العلماء فإنهم يتعلمون هذه الأداب وهذه أداب مهمة جدا هذه أداب مهمة جدا لماذا؟ لأن جبريل لما جاء هكذا جلس وهكذا علم الصحابه وهكذا الصحابه كانوا يفعلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك العلماء ذكروا أن هذه من صفات مجالس العلم ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام أي بين لي حقيقة الإسلام لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام فلا يكفي الإنسان أن ينتسب إلى الإسلام هل يكفي الإنسان يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام ابدا فاذا إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل بهذا الإسلام إذ كيف يعمل بشيء يجهله فإذا الإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل بل لا بد من معرفة حقيقته حتى يؤدي على الوجه المطلوب على الوجه المطلوب لذلك سأقال أخبرني اي بين لي حقيقة الإسلام الله أكبر سؤال الإنسان يسأل بين لي حقيقة الإسلام فأخبرني يعني اجعل كلامك لي خبرا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مخبر عن ربه صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في بعض يأتي في الأحاديث القدسية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في فيما يرويه عن ربه فيما يرويه عن ربه فبماذا عرف الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا إن استطعت إليه سبيلا فهذا تفسير للإسلام فسروا بماذا بالاركان بالأركان الخمسة المعروفة التي عنا بيانها إن شاء الله تعالى نعم وفي الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر جاء بيان فقط لهذه الاركان الخمسة نعم قال الشهادتان تقيم الصلاة وتي الزكاة أسروم رمضان تحج البيت ان استطعت إليه سبيلا إن استطعت إليه سبيل هذه الأركان الخبز لابد لابد من أدائه وهذه الأركان الخمسة تتعلق بالأعمال الظاهر تتعلق بالأعمال الظاهرة لكن لابد فيها من اعتقاد القلب مش نقول أن تعلق بالأعمال الظاهرة يعني القلب لا يدخل فيها لابد من اعتقاد القلب لكن هي كأعمال تتعلق بالظاهر كأعمال تتعلق بالظاهر فهذه الخمسة لا بد من أدائه مع اعتقاد القلب أما ما زاد على هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات ترك المحرمات والمكروهات فإن هذه الأشياء مكملة لهذه الأركان إما تكميلا واجبا وإما تكميلا مستحبا لكن هذه الأساس ما يأتي ما يأتي بعد ذلك فمكمل لهذه الأركان إما تكميلا واجبا أو تكميلا مستحبة لكن هذه الأركان الخمسة هي الأساسات الأساسات التي يقوم عليها الإسلام هذه البناء بناء الإسلام أسس الإسلام الأركان الخمسة الأركان الخمسة لا بد منها لا بد من هذه الأركان الخمسة نعم أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلا ينفعه ما عداها من الواجبات لو الآن الواحد أتى بالواجبات غير الأركان الخمسة والمستحبات وغير ذلك لا ينفعه علي أن يأتي بالأساسات أولا بالأصول أولا لأنه أصلا لما اتى بهذه الواجبات واتى بالمستحبات هذه الواجبات المستحبات لم تبنى على أساس ما هو الأساس؟ الأساس هو الإسلام احيانا بعض الإخوة كانوا يأتون ببعض الكفار فيأتونهم في رمضان فيقول لقد صاب معي اليوم ويأتي للصلاة ويأتي ليصلي فهذا ما أتى, به. ما اتى به بالركن ما اتى اصلا بالشرط الذي هو الإسلام حتى يستفيد من الصلاه ومن الصيام لا ينفعه فهذا لا من الأساس مرة كنت اقيم الصفوف مش في المسجد هذا في مسجد اخر كنت اقيم الصفوف فواحد يعني شكله لما تكون في الدعوه في المسجد تصبح يعني تعرف معادي للناس وتعرف أن فلان اول مره يدخل المسجد من هيئتي من طريقتي لا يعرف اين يقف ماذا يفعل سبحان الله والله في لما تكون في المسجد أو في الدعوة احيانا أرى بعض الناس أعلم أنه أول مرة يدخل المسجد أو أول مرة يصلي الرجل لا يعرف أين يقف ماذا يفعل تجد أنه مندهش كيف سيفعل تعرف أنه أول مرة الحمد لله يعني دخل المسجد فقط من هيئته فأنا شفت الرجل, الرجل هذا واقف لا يدري يعني ينظر إلى الناس ما يفعل الناس يفعل فانتبهت إليه ما أنا ما قال لي أحد شيء فلما انتهت الصلاة فجاني احد الإخوة قال لي في في رجل يريد ان يعرف عن الاسلام وكذا قلت له ما في اشكال من هو فايده بالرجل الذي صلى معنا قلت له سبحان الله تدخلته في قال قال لي, قال لي رجل يعني يريد ان يتعلم انت مش هذه الطريقه ليس لا يدخل معنا في الصلاه هذا يقطع الصف وغير ذلك ولا ليس بمسلم علينا نعرف شنو الاسلام يدخل في الإسلام وبعد ذلك ياتي بهذه الاركان فإذا جئت به يجلس ينظر إلى الصلاة وغير ذلك لا بأس إذا جاء دخلا المسجد يريد أن يدخل الاسلام الإسلام ويتعرف على الإسلام وغير ذلك لا بأس إذا كان من أجل الدعوة غير ذلك لا يدخل لكن من أجل الدعوة لا بأس أن يدخل كما حصل في زمن النبي عليه السلام يتحد من الناس الكفار أو شيء يجلس في أخر المسجد ينظر إلى صلاتنا ينظر إلى كلامنا إلى آدابنا إلى أخلاقنا فيؤثر فيه فيؤثر فيه وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي ثمامه لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالسري من سواري المسجد فظل ينظر الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يقول ما عندك يا يا يا, يا ف... ف... فيقول ان عفوت عفوت عن كريم إن عفوت عفوت عن كريم و يعني وذكر يعني في ال... ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك ف فالنبي في كل ثلاث ايام والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي يقول ما عندك ما عندك فهو يقول لي عفوت عفوت عن عن كريم الى غير ذلك وكان يعني سيد القوم سيد القوم في في يعني في, في قبيلته ففي اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم امر ف اطلق اطلق سراحه فذهب فاغتسل ثم رجع فشاهد الشهد قال اشهد الله لا اله الا الله ما اراد ان يدخل الاسلام وهو مربوط بالسارية فيقولون دخل فقط خوفا وغير ذلك الله أكبر أراد أن يدخل مقتنع من نفسه ذهب اغتسل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وهذا في دليل أن الكافر إذا أراد خل الإسلام ويتعرف لا باس ان يأتي في آخر المسجد يجلس وينظر إلى صلاتنا إلى آدابنا إلى اخلاقنا وهذا يؤثر هذا يؤثر وحصل معنا كم مرة في هذا أن لا ينفع أن ياتي ويصلي ويصوم غدلا فبعض الإخوة او حتى في بعض المساجد يأتون يقولك صابوا معنا مجموعة كانوا يفعلونها في بعض المساجد للأسف فيتون بمجموعة من الكفار ليس غرضهم الإسلام يقولك حتى يجربوا الصيام ويجربوا كذا ويجربوا فيجلسون يفطرون معهم ويأكلون معهم بل يأتون يوميا للإفطار والأكل وغير ذلك ثم إذا انتهى رمضان ذهب يقولك حتى يعلموا يعني كيف يشعر الجائع هل هذه هل كيف يشعر الجائع هذه ليست اصلا من يعني مسائل الصوم وغير ذلك الصوم ليس فقط لأن تشعر بماذا يشعر الجائع هذه عبادة أنت تصوم عبادة لله عز وجل سبحانه وتعالى اما المسائل الأخرى تابعة لكن نحن لما نصوم عبادة ليس من أجل أن نشعر بالجوع وكيف تشعر بالجوع وتتذكر الفقراء وتتذكر كذا وكذا الفقر الناس. الفقير ويصوم، الغني ويصوم، كلنا سيصومون من المسلمين. لكن هناك جهل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على النبي عليه أول ما كان يدعو الناس إليه ما هو؟ التوحيد، العقيدة الصحيحة. أنت إذا رأيت تدعو أحد من الناس ما تقول له يا أنت على الصلم يفول أنت على النبي عليه الصلاة ثلاثة 13 في السنة في مكة. ماذا قال له؟ قال صلوا. قالوا زكوا قالوا صوموا قالوا قولوا لا إله إلا تفلحوا لأنه لا ينفعهم لا صلاة ولا زكاه ولا شيء ينفعوا منها إلا إذا دخلوا في الإسلام نفعهم عند الله عز وجل أما الواحد يظن أنه تقولوا صلي لا تنفعوا الصلاة ولو صلى خمسين سنة لابد أن يشهد لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فإذ هم كما قال لمعاذ أطاعوك في ذلك لمرسل اليمن فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة, صدقة أموالهم تأخذ من فقرهم وتعطى لي او اخبرهم ان اضافت عن خمس صلوات ثم ازدكاء الى غير ذلك بالتدرج بالتدرج نعم صار مسلم مسل. نعم في بعض ال... يغتسل عليه ان يغتسل ها؟ يشهد يشهد ثم يغتسل يغتسل وبعض العلماء يعني الغسل هذا واجب وفي أمور تابعه كذلك يقص أو يحلق شعره كما ذكر ذلك بعض العلماء منهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم امر من دخل الاسلام قال له انزع عنك شعر الكفر ويغتسل يغتسل ثم بعد ذلك في أمور يعني ياتي بها المهم اذا اغتسل وحلق شعره قص شعره، فيبدأ يصلي ويتعلم الوضوء، أصبح مسلما بنطق الشهاده يصبح مسلما الحمد لله. بمجرد ما ينطق الشهادة، فقد دخل في الإسلام، فقد دخل الإسلام وأصبح، أصبح من المسلمين. له ما له، عليه ما عليه. نعم. فإذا هنا الإسلام عرفه النبي عليه الصلاه والسلام بالأعمال الظاهرة. صلى الله عليه وسلم. عرفه بالأعمال. الظاهرة. فهذه أركان الإسلام أركان الإسلام وهناك أشياء كما قلنا الأخرى فهي مكمل مكمل لهذه الأركان فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام وإنما هي أركانه فقط ودعائمه الا في الإسلام كما قلنا واسع لكن هذه الأساسات الأساسات هذه الأركان الخمسة وكل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه فانه من الإسلام هذا قال النبي عن الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر منه الله عز وجل عنه كما في الصحيحين فالإسلام يشمل فعل الأوامر ترك الملهيات فإذا نقص شيء فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح له إسلام وإن كان النقص في غيرها فإنه يكون إسلاما ناقصا بحسب ما ترك والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة أي يدخلوا في الإسلام كله فلا تاخذوا بعضهم وتتركوا بعضه بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه ويقول هذا يكفي فهذا الإسلام فإذا الإسلام ما هو الإسلام قال الشيخ الإسلام هذا مر معنا في الأصل الثلاثه هو تعريف الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك و... وأهله تتبرأ من الشرك وتتبرك من أهرين لا وتتبرأ من أهلي لا بدها هذا تعريفه العام هذا تعريفه العام وقد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول هذا هو الاسلام بالمعنى العام وهذه الخمسة هي أركانه ودعائمه فليست هي كل الإسلام بل هي مبانيه كما في حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فهذه الخفز هي مبانيه قواعده وأساساته. قواعده وأساساته والشهادة في نفسها لفظ إذا قلنا الأعمال الأركان الخمسة هي الأعمال الظاهر. لأن الشهادة كذلك لفظ الشهادة لفظ لأن الشهادة لفظ فيه ماذا؟ لفظ فيه الاعتقاد والتحدث الشهادة لفظ فيه الاعتقاد والتحدث نعم الظاهر فلذلك هذه الاركان الخمسه تتعلق بالظاهر والاركان السته للايمان تتعلق بالباطن تتعلق بالباطن فاذا شهاده المسلم ثم بقيه الاركان فهذه تدخل في الاعمال الظاهره في الاعمال الظاهره نعم في الاعمال الظاهره نعم لذلك نقول الاسلام هو الاعمال الاعمال الظاهره هو الاعمال الظاهره, هو الأعمال الظاهرة اذا علينا ماذا الإسلام يعني أركان الإسلام الخمسة أركان الإسلام الخمسة فذكر أن الإسلام خمسة أركان شهادة ان لا اله إلى الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل هذه الأركان الظاهرة الركن الأول الشهادتان لأنه لا تغني إحده مع الأخرى فلو شهد ان لا اله إلى الله وأنكر أن محمدا. رسول الله فانه لا تصح شهادته لا تصح شهاده ان لا اله الا الله وكذلك من شهد ان محمد رسول الله ولم يعترف ان لا اله الا الله لم تنفعه شهادته بالرساله فاذا بد من الشهادتين معا لا بد شهاده ان لا اله الا الله ومعناها ماذا الا الله وعرفها شيخ الاسلام محمد بن عبد قال إفراد الله به بالعبادة. افراد الله بالعباده هذا معناها افراد الله بالعباده معناها لا معبود حق الا الله وشهاده أن محمدا رسول الله معناها افراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالاقتداء عليه الصلاه والسلام لانه مبلغ عن الله عز وجل فليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط بل لا بد من العمل بهما فاشهد ان لا اله الا الله اي اعترف واوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله لا نافيه للجنس إله اسمها مبني معها على الفتح في محل نص والحق هذا خبر مقدر خبر مقدر تقديره بحق هذا خبر مقدر فيكون تقدير الكلام لا إله بحق لا بد من هذا الضابط ولا بد من هذا الخبر المقدر لا بد منه لأن هكذا معناه هذا هو لا اله بحق في خبر مقدر تقديره ماذا بحق انا قلت لا معبود الا الله جعلت كل المعبودات هي الله جعلت كل المعبودات هل المعبودات هل المعبودات كثيره ولا في معبود واحد في هذه الدنيا معبود واحد ها المعبود سواء ال... نحن نتكلم عن هل في ناس يعبدون غير الله عز وجل معبودات كثير الله عز وجل افرائيتم اللات والعزه ومنه الثالثة الأخرى فذكر الله عز وجل أسماء هذه الالهه وذكر انهم يعبدون من دون العز وجل الهه وسماها الله عز وجل الهه قال ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير فاذا الذي يعبد بحق من هو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى فاذا لا يجوز ان نفسر لا اله الا الله لا معبود الا الله لا يجوز لان المعبودات كثيره فاذا قلت لا معبود الا الله جعلت كل المعبودات هي الله فهمت المعنى لما تقول لا معبود انا المعبودات كثيره المعبودات كثيره والالهه كثيره والله جل وعلا سماها الهه سبحانه وتعالى من الناس من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر منهم من يعبد الكواكب منهم من يعبد الشجر والحجر منهم من يعبد الاموات والقبور والاضرحه والعياذ بالله منهم من يعبد البقر كما في الهند منهم من يعبد بل منهم من يعبد الفرش كما عندهم نسل الله العافيه يعني وصلوا إلى درجه ان منهم من يعبد الفروج والعياذ بالله منهم من يعبد الفئران منهم من يعبد الحشرات هكذا حال الانسان اذا ما عبدوا ربهم جل وعلا فانهم يعبدون كل هذه المخلوقات اعوذ بالله نسال الله العافيه فاذا الالهه كثيره ولكن الاله الحق هو من هو الله عز وجل كما قلنا في الايه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من نوله الباطل وان الله هو العلي الكبير فالاله معناه المعبود اي لا معبود بحق الا الله فينفي هذا كل معبود بالباطل وكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فهذا معنى الشهاده وليس تقدير الخبر موجود مثل ما يقوله بعض الناس كما قلنا لا اله موجود الا الله فهذا غير صحيح لان الالهه ماذا قلنا الالهه موجوده ولا غير موجوده الا موجوده كثيره جدا وكل الناس يعلمون أن الناس يعبدون آله متفرق وهذا موجود منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة والشرك موجود والمعبودات كثيرة موجودة ولكن الإله الحق هو من؟ هو الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالله عز وجل له الألوهية الحقه وأما ما عداه فألوهيته باطلة ومعبود بغير حق هذا معنى لا إله الا الله وهذا اعرابها عند المحققين من أهل اللغة قد ذكرها الإمام طحاوي في عقيدة رحمه الله تعالى وفي شرح ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغير ذلك مما ذكر العلماء وبينوا ذكر شيخ الإسلام هذا التعريف وهذا المعنى وإعراب هذه الكلمة هكذا ينبغي لنا أن يعني نفسر هذه الكلمة لا نفسرها كما يفسر أهل الكلام وكما يفسرها المتكلمون كما يفسروها أهل الأدب وغير ذلك ممن لا علم عندهم فيتيق لك لا إله الا الله معناها لا خالق لا رازق لا مدبر هل هذا معناها ما معناها لا معبودة بحق إلى الله عز وجل فتدخل في أي قسم من أقسام التوحيد ها؟ الربوبية لا إله الا الله في أي قسم الربوبية ولا الألوهية الالوهيه بارك الله حسن الألوهية. تدخل في الالوهيه الربوبيه معناها افعال الله وليس هذا هو معنى لا اله الا الله لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء لما جاءوا قالوا لاقوامهم قولوا لا اله الا الله ما من رسول الا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فهو هذا لا اله الا الله فهم جاءوا ليدل الناس على على عباده الله عز وجل وحده وعلى هذا التوحيد بالذات التوحيد الذي حصلت فيه الخصومه بين الناس وبين الانبياء وقوامهم ما هو اي توحيد توحيد الالوهيه او توحيد العباد توحيد الالوهيه وتوحيد العباد هذا ولدي حصلت فيه الخصوم مش توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه ما حصلت فيه الخصوم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله ايه هم معترفين نعم معترفين بهذا كله ويعلمون أن الله خالق رازق مدبر غير ذلك لكن جعلوا مع الله عز وجل آله يتقربون إليها بأنواع العبادات فقالك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله فجعلوا شفعاء جعلهم وصائت بينهم بين الله عز وجل وإذلك هذا هو الشرف نسأل الله لنا ولكم العافية فالمهم هذا معنى لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنك تقر وتعترف وتذعن بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل لا الجنس إلا الله إثبات إثبات فتثبت تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل سبحانه وتعالى على نحن نشهد الله إليه في كل مرة لكن هذه المعاني لابد أن تثبت إخوان في القلب وفي العمل وفي القول وندل الناس عليها لابد أن من مات وهو على على هذه الشهادة حقيقة فقد مات على الخير كله هذا الذي نرجوه أن نموت ونحن نوقن ونعترف بهذه الشهادة ونأتي بحقيقتها ونأتي بأركانها وبشروطها وما دلت عليه من فضائل وغير ذلك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يجعلنا من اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رزلنا مع الحديث الطويل شوية في عدة مسائل تحتاج إلى فهم فيأخذ منا إن شاء الله الدرس المقبل بعد ذلك ان شاء الله نمر للحديث الثالث جزاكم الله وإياكم الله فضلك